ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا مَا كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من سد الله قوواه الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم او انهم قد ضلوا وقالوا ان قالوا ان لم يرحمنا ربنا, ربنا ويغفر لنا نكونن من الخارجين